بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا غريء جنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 الله عليكم هل من خالق غير الله يرجعكم من السماء والأرض لا ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع المور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تضرنكم الحياة الدنيا ألا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد.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 رسلا رجيا حفّت ذير سحبا فسقناه فسقناه إلى بلد مجد فأحيينا به الأرض بعد موتها كذالك نشوه من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد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 مر من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عبُم فرات شَر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 فسخر الشمس على القمر كل يجري لأجر مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء سَمِعُوا وَاسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أنتم الفقراء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 إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وعقاه الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى من نفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الغل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان لكير ألم تر أن الله أنزل من السماء خرجنا ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بضوء وحمرا مختلف ألوانها، وغراب بصود، ومن الناس وذروها. خلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ شَرًّا وَعَلَانِيَتَي يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا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 يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَيِّرٍ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون لا يقضى عليهم فيموتون ولا ينخفض عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور يصطرون فيها، وهم يصطرون فيها، وهم يصطرون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، وهم يصطرون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي. أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا تَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ جَكُنَّ النَّذِيرُ أَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ إِنَّ قُلْ لَئِفَةٌ فِي فمن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرٌ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا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 بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يرسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتاء أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حريما غفورا وأقسروا بالله جهد أيمانهم بإن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا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 أو لم يسيروا في الأرض فيوم ظروا كيف كان عاقبة الذين من قبليم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجر مسمى فإذا جاء أجروهم فإن الله كان بعباده بصيرا.